عمدة الأحكام في أحاديث الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المؤلف قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار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 محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري فعجبته إلى سؤاله رجاء لمنفعة به وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم فإنه حسبنا ونعم الوكيل كتاب الطهارة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله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 ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية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 فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء باب دخول الخلاء والاستطابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال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 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي ماء إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء العنزة الحربة الصغيرة والإداوة إناء صغير من جلد عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال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 لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو فاه بالسواك عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما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 وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه النعم هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول والسواك في فيه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 فقال يغسل ذكره ويتوضأ وللبخاري توضأ واغسل ذكرك ولمسلم توضأ وانضح فرجك عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنهم قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا عن أم قيس بنت محصن الأسادية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها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 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم تمضمل واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه، عن عبد الله بن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضع أحدكم فليرقد وهو جنوب عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله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 وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاح فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنى في ثوف وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة قال المصنف الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبوه محمد بن الحنفية باب التيمم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 بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدب، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه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 وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة باب الحيل على عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك إرق ولكن دئ الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا إرق فكانت تغتسل لكل صلاة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن عن معاذة بنت عبد الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنوامر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة